يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومؤواهم جهنم وبالسال مصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا.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 بخلو به وتولوهن معرضون فأعقضهم لفقة في قلوبهم إلى يومي القونه إلى يومي القونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الخيوب الذين يلزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيتقعون منهم. فَيَخْزَرُونَ مِنْهُمْ تَخِرُّ الله مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ